إنا ما مالكم كيف تحكمون أَفَلَا تذكرون أَم لَكُمْ سُلْقَانٌ مُبِينٌ فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَالْجِنَّةِ سبأَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل مساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين